صل الله عليه وعلى ال <سؤال> سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب البيوع كتاب الثمن وهذا الدرس الث من هذه الدروس وقفنا عند قول العقل، شروط العقد بدأ في بياني شروط عقد البيع وذلك لمعرفة الصحيح من الفاسد في البيوع ومعرفة الأخر المتوطب على صحة البيع أو فساد البيع وهذا من الروس بهم جداً التي يجب معرفته قال الصمعان رحمه الله وقد جعل شروطا بين أنواعا فمنها في العاقل وهو أن يكون عاقلا مميزا ومنها في الآلة يعني في الصيغة وهو أن يكون بلفظ الماضي لفظ الماضي يعني يقول له ذعتك السيارة بمئة ألف بيعتك بيعتك مستأبيعك لا بيعتك والصحيح أن هذا ليس شرق يعني الصيغة بالماضي ليست شرقاً وإلا ما هو على حسب العرف على حسب ليه العرف فهنا قال وهو أن يكون أي الصيغة بنفس الماضي تكتب المثال كما فكرت قوله بيعتك سيارتي بمئة ألف هنا بالفعل هنا هو هنا بيعتك ماضي خلاصة بيعتك قال والصحيح كما قلت اكتباه والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لن يشترط الماضي يعني لو قال أبيعك سيارتي بمئة ألف فقال قبلت رص مضى البيت تم البيت قال ومنها في المحل يعني المعقود عليه وهو أن يكون مالا متقوما وأن يكون مقدورا تسليم طبعا بكلام إجمال هي بكلام تفصيل بقى الآن وسافي معنى مال المال متقوما وسوف أبين لما الله تعالى هذه الشروط على النحو الات أولا ما يشترط في صيغة العقل أول حاجة صيغة العقل لأن البيع عاقد بيكون في عاقدان اللي هو البيع والمشتري وصيغة صيغة إلى الإجابة والخبول وسلعة اللي سمها الفقهاء المثمن اسمها السلعة والثمن اللي هو المال اللي انت بتشتريه بيه كل حاجة من دل أشرط لا شروط عشان البيع يقع إيه؟ صحيح أول حاجة بدأ بالصيط بالصيط العقد قال ما يشترط في الصيط اكتب جنبها قال في زاد المتزاد قال في زاد المستقنع وينعقد أي البيع وينعقد أي البيع بإيجاب وقبول بعده إيجاب وقبول بعده يعني يقول بعتك هذا المحمول ب جنيه يقول انا قبل دي اسمها شغله اجاب وايه قبول. زي برضه النكاه اجاب وقبول زوجتك ابنتي وانا ها وقبل اسمه اجاب وإيه؟ وقبول وطبعا يكونوا ورا بعض مفيش كبير بينه قيض بعض الفقهاء لعقد البيع صيغا وأنفاضا مخصوصا للإيجاب والقبول كأن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي نحن قلنا يشترط أو لا يشترط لا يشترط على الراجح لا يشترط وأن يكون بلفظ البيعي كبيعتك يكون شيء بلفظ وهبتك لأن العبا غير البيع والحقيقة أنه لا دليل على ذلك يعني هذه اللواء مسألة الماضي ومسألة التقايد ورغز البيع ولذلك يجبنا بعد كده أنواع مجبسنا بيع المعاطاة من غير كلام فالص أنتنم في الوقت واضح أنه لا دليل على ذلك بل المعتبر فيه حصول الطراض يكون فيه طراض بين البيع والمشترك سواء كان ذلك بلفظ الإجاب والقبول وتبقى بقى يعرف لما تنسى على لفظ الإجاب والقبول تبقى يعرف عن إيه إجاب وقبول بيعتك المحمول بألف وأنا قبلت أو بالمعاطاة التي تدل على التراضي إيه المعاطاة تدل على التراضي جنب البيت عندك واحد بقاء ومتعود أن تأتي تشتري منه مثلا علب البسكوت عشان تفتر بقى الصبح انت والناس اللي معاك في المحل او في الورش خلاص فانت من غير ما بتكيوم السلام عليكم بتقوم داخل واخد علبة البسكوت سيب العشرة جنيه لقلك بعتوك علبة البسكوت ولا انت قلت ايه قبلت لا هو ايه خدت دي من عراف سيبت له العشرة جنيه عالباني البعدة صحيح ولا باطل؟ لو اشترطنا الإجاب والقبول يبقى بعضة قال ولا نقابك لكن قال له من ناحيه ده قالوا من ناحيه العرف بيع صحيح بيسموه بيع يا جماعه المعاطاه المعاطاه يعني ايه يعني البائع بيدي السلعه والمشتري بيدي الايه الفلوس وهكذا بقى في حاجه بلد واحد عنده اي حاجه ومعروف ثمن مكتوب على كيس العيش مثلا بيتباع في المحل ب2 جنيه فهو مش شرط بقى يروح يقول للراجل اريد منك كيس من, من الخبز يقول بعت كيس الخبز يقول خذ الثمن شرطه لا امراح بره الباترينه ام, أم سحب الكيس اللي مكتوب عليه 2 جنيه وقام عاطله على البنك ال 2 جنيه من غير ما يتكلموا خالص صح ولا البيعه دي صح ولا باطل صحيحه على الراجل باطل باع بالوضه البيعه هذا بيع ايه صح اسمه بيع المعاطه بيع ايه المعاطه بالالفاضل بدون الفاظ أو بالمعطاء التي تدل على, على الطراض لأنه ليس راضي أنه يأخذ منك وليس يأخذ منك التمن واضح الكلام إذن هذا يدل على الطراض وسواء كان ذلك بقريبة الإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك يعني حتى لو كان البيع بالكتاب مثل البيع الأخرص واحد أو الناس الذين يتبع بالصفقات على المحمود وعلى النكت مجرد بيكتموا من الشرطي كلهم التليفون لا مجرد بيعطيه الصفة إبعثني كذا أحولك كذا بيئي بالكتاب خرص بيكمل إيه؟ البيع إذا كل دوت يدخل في مسألة البيع بالعرف البيع بالإيه؟ بالعرف الذي لا يخالف الشر الذي لا يخالف إيه؟ الشر أو بالكتاب أو نحو ذلك والأصل في ذلك قول الله تعالى ان تكون تجارة عن طراض من ايه منكم لا تاكلوا أم من اموالكم تكون ايه تجارة عن طراض منكم يبقى طرافي طراضي بين الطرفين خلاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرئ مسلم إلا بطيب نفسه لا يحل ما امرئ مسلم الا بايه بطيب نفسه يبقى ده شرط اسمه شرط التراضي ولذلك قال فمتى حصل هذا التراضي بأي صفة كانت فقد حصل المراض فإذا حصل إذا حصل التراضي بأي صفة, بأي صفة كانت فقد حصل المراض وهذا اختيار شيخ الإسلام المتنية في جميع العقود ورجحه الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى هنا برضه ورد حديث في مساله التراضي اكتبوا لي موجود حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض انما البيع عن تراض رواه ابن ماجه وصحهه الالباني في روايه الغرب رواه ابن واجه وصحهه الالباني قلت ومما يدل على ذلك ما قاله ابن قدامي قال إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته أحل الله البيع أخرى مرده مبين شيء صيغ معينة للبيع قال فوجب الرجوع فيه إلى العرف وجب الرجوع فيه إلى, إلى العرف ولا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه مع كثرة وقوع البيع منهم استعمالوا إيجاد والقبول ولو استعملوا ذلك في بياعتهم لنقل نقلا شائعا صح؟ لنقل نقلا شائعا ولان الاجاب والقبول انما يريدا يرادا على الرضا فاذا وجد ما يدل عليه من المساومه المساومه اللي احنا بنسميه التفاوض المساومه اللي هو التفاوض يعني مثلا ايه عايزين يوصل لا يا عم ب لا ب800 يبقى خلاص يبقى 700 فقام الثاني قال له ماشي ماشي خلاص كده اول ما طلع 700 جنيه من جيبه اعطوه لنا واخد المحمول بيع صحيح ولا فاسد صحيح هتقول لي ما اناش بعتوك المحمول وانا قبضت لكن كلمه عرفا دي ماشي ها خلاص يبقى رضا تدل على ايه ها على انه راضي الدليل انه راضي ان هو طلع الفلوس عطاه الدليل ان الثاني خلاص مسامح انه المحمول يبقى فيه ضرادة هنا أو ضرادة من الباع والمشتك وليس هناك ما يخالف الشر وضع يبقى إذن قلاصة الكلام إن اشترط الفقاهين قال لك ما يدول عليه من المساواة والتعاطي التعاطي اللي هو تسليم النيه السلعة وأخذ المستمت والتعاطي قام مقامهما مقام إجاب القبول وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه يعني ما وردش نص يأمر بمسألة الإجابة والقبل ولذلك مثلا ظهرت في العصر الحديث ما يسمى بتوثيقات العقود في الشهر العقاري ونحو ذلك فهذا يدل على تمام الطراط يدل على تمام الطراط ملاحظات واحد معنى المعاطف المبادلة الفعلية الدل على الطلب لا ذي بايل أو إيه فصلناك الألفاظ اللي استعملها مشاهدة واضح والحاجات يا أخواننا مهمة جدا إذا كان دائماً يقول يا أخواننا الدلوس مهم للرسل بيور حاجاتك اللي مهمة واضح بس الناس اللي طلب من والبيع والشراء والكلام ده فالكلام ده مهم طلبة العلم مهم للدعاء إلى الله سبحانه وتعاله وإذا كان محزن جداً لما لدي بعض الأخوة يعني تلاقي بعض الإخمن بالدعاء وطلبة العلم وقصفها للأشياء ممكن معرفش حاجة عن الكلام ده كله للأسف الشديد فالواحد بيحث في إن, إن إحنا بنضيع يعني ساعة لو جانا مثلا فضينا نفسنا ساعة زي دية وعدنا إيه, إيه الإشكالية فيه؟ في وسط الزحمة اللي إحنا فيها وفي وسط الدنيا والكلام ده كله وكبالك لما نتعلم دينك الأهوة إيه المشكلة؟ أنا صلى الله أن أعلمكم ما معنى المعاطاة المبادلة الفعلية الدل على الطراب مثل شراء الخبز ونحن من السلع فيعطي المشتري النقود ويأخذ السلع واضحوا ده ربنا الكلام نمثال بشراء أي شيء من السوبر ماركت أو نحو ذلك كما تكبر اتنين قد تكون المعاطاة مع آلة صماة مش بيعه مشتري بقى لا مع آلة كمن يضع مبلغا في جهاز فيخرج, فيخرج له الجهاز زجاجة شرب مباحة أو تذكرة صفر أو غير ذلك فالبير صحيح أيضا واضح؟ يعني زي إيه؟ الآلات اللي هي بتاع البيبس والحاجات اللي هي محطوطة يبقى فيها آلات مكان كده فها بسكوت وفها مش عايد بيبس يتقوم انت حاطط الحاجة مثلا ريال والمجنية وانت مش عايد الكلام ده وانت عايز انت مثلا عايز إزاز البيبستون طلعها لك عايز بسكوت عايز كذا يتقوم دي ايه؟ مفيش بقية إجابة مقابولة هم هي مكانة محطوطة اللي بطلع لك السلعة وانت بتخطي ايه فيها المال او الكلمة. يبقى هذا, إيه؟ هذا جائز أربعة هل تصح العقود عن طريق آلات الاتصال زي النت والكمبيوتر والتلفون وغير ذلك قال الجواب قرر المجمع الفقهي أن العقود التي تتم عن طريق البر والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآل والكمبيوتر أو عن طريق السفرات قرر المجمع صحه العقد والعقاد عند وصول الايجاب الى الموجه اليه وقبوله واست واستثنى صح من ذلك كتب عند من ذلك عقود النكاح لانه اشترط فيها بخلاف البيع واضح البيع يستحب الإشهاد عليه لكن النكاح يجب الإشهاد عليه واستثنوا من ذلك عقود النكاح لاشتراط الإشهاد وبرضه لأنه ممكن يحصل تلاعب في مسألة الصوت ولكن ذلك في مسألة النكاح ممكن لحد يقلت صوت إلى أخير لكن إذا, إذا تؤكد من الصوت فإن النكاح يقع والطلق يقع يعني واحد اتصل على زوجته في السعودية مثلا وحصل مشجرة بينهما وعليها أنت طالق وتؤكد فعلا أنه صوته يقع الطلق بعت لها رسالة على الوطس واضح أنها طالق يقع الطلق إذا أقر بذلك لأنه يمكن أن يكتب لها كلمة فأحياناً إذا كنت على الزراير يصبح حرف بدل الحرف وأحياناً التليفون نفسه بغير الكلمة التليفون متبرمج على كلمة تحت معينة فأنت تكتب أم وهم غير لك الكلمة النفس واخد, واخد بالك فهو يمكن أن يمدح مراته بكلمة قامت الكلمة طالع على إيه؟ طالق أخد بالك أبداً لأمت طائعة مثلاً فألأ أمت طالق فالموم بعتت له ايراد اتصالات له في التليفونات انت طلطاني عملت حاجه انت طلقها لا طلاقك فين قلت له تبعت له على الواتس بتقول لي انت طالق اللي ما حصلش يقع الطلاق ولا لا يقع لا يقع لا يقع الامكانيه لا الخطا للامكانيه ايه ممكن واحد يسجل واحد كلام ويغار الصوت بالذات في التلفونات الايام دي اللي في تغييرات للاصوات والكلام فبرضه الحاجات دي محتاجه الى بالذات في النكاح والحاجات دي محتاجه الى تطقيق واستثنا من ذلك كذلك الصرف اللي هو تبادل العملات الصرف في عند الفقهاء اللي بنسميه احنا في ايامنا الصرافه واخد بقى او او او بيع العمله او بيع الايه لاشتراط التقابض في نفس المجلس اشتراط التقابض في نفس المجلس وكذلك بيع السلم لاشتراط تعجيل رأس المال طبعا بيع السلم دي في باب فقهي كامل اسمه بيع السلم بيع السلام اللي التجار بيعملوا بتوع الجملة بتوع الخضار والفاكهة ان يروح الوائد عنده مثلا ارض بطيخ او ارض مثلا عينب او اي حاجة بلك وقول له انا اخد الزرعة بتاعتك السناد خد يا عمي 30 ألف جنيه لا هو يشترط تسليم المبلغ في مجلس العقل بقول له اخد 50 ألف دول وانا اعمل بطيخ بتاع السناد بتاعي بتابعي. يقول له خلاص يا عم اجيل لك مثلا اثنان طن المم يحدد لابد من اسلف فليسلف في كيل المعلوم او وزن المعلوم الى اجل ايه مع... وده هيجي بالتفصيل شروط السلم والشروط والكلام ده بالتفصيل فده جائز دي ايه جائز لبأسة به كذا إيه هنا قال لك الشرطة اجيل رأس المال لابد يسلم المبلغ كله في العقل بخلاف الاستصناع الاستصناع يعني ايه؟ انت رايح لواحد مثلا نجار تقول له عمل له, له قوضة نوم قوضة النوم دي 10.000 جنيه فقمت ده فعله 5000 مؤدم او 2000 جنيه مؤدم ده عقد جائز اسمه عقد الاستصناع جائز ما فيش اي مشكلة فيه وهيجي لنا برضو باب للتفصيل اسمه باب للإستصناع وإيه الحكم فيه استصناع الشواء استصناع الأثاث كلام ده كله هنا الصرافة او الصرف الاصل في بيع العملة انه جائز واحد يتجر في العملة جائز لكن إذا, حصل لما إذا ما حصل الآمل فادية في تحول العملة إلى احتكار فهنا يمنع ذلك يعني مثلا واحد عنده 100 ألف جنيه أما حولهم لدول التاني عنده 200 ألف حولهم لدولار لدولار ولا لدولار لدولار واخد بالك أنت والتالث نص بلين جنيه حولهم لدولار وهكذا بقى أصبح الآن هذا ممنون ليه ممنوع مع علمه حلال؟ هو الأصل في التجارة في العملة حلال إذا اشترى إذا تم التقابض في مجلس العقد يعني التقابض يعني سلم وإيه؟ واستلف مش مثلا يقول له خد ويقول له طب بالليل هجيب لك بيئة المبلد لا منفعش هذا ليه؟ هذا حرام لابد شرط التقابض أما إذا تحول الأمر إلى سلعة مختكرة فلا يجب زي الحال الأيام دي كده يقول لي شو واحد الشيخ ينفع واحد عنده متألف جنيه حولهم له ضرر لا ما ينفعش لم ينفعش لأن هذا احتكار والاحتكار هذا يؤدي إلى التأثر في السوق العام والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار فعند ذلك يمنع المباح من أجل رفع الضرر العام أجل رفع الضرر. لأن كده الأصول كل مسلم يعمل إيه؟ يساهم في تيسير الأمور مش كل واحد يهمه في كيرشه وفي نفسه والناس بقى اللي تدفع التمن لا ده انت الاساس ان انت عندك سلعة تنزلها في السوق مش ان ده يلم وده يلم وده يلم وده يلم والناس متلاقيش هدا لا يا معين أصل يا جماعة أصل حلال جائز ما فيش أي حاجة ما فيش نص يمنع الكلام لكن إمتى ألك يقيد هذا المباح إذا كان سيؤدي إلى الضرر العام للقاعدة الكلي العامة لا ضرر ولا وغرض طبعا لها نصوص كتير في النص في القرآن يعني في السنة النهوم الشايك خلصت الكلام في مسافه الايه استثناء الصرافه واخد بالك او ايه السلام السلم وده هيجي, طبعا هيجي باب في التفصيل اسمه باب الصرف باب الصرف واخد بالك وهيجي باب برده اسمه باب, باب السلام كل دي ابواب مهمه في سته خمسه تعتبر عرض البضائع في معارض الباعة مع بيان ثمنها عليها ايجابا والموافقه على شرائها قبولا زي ما بيحصل في المحلات والمولات او في السوبر ماركت او الوكالات الكبيرة أن يدخل يوم مسكة عربية بيمشي بقى بالك ويمشي بقى ليك ويمشي بقى ليك ويمشي بقى ليك دي مكتوب على 20 جنيه وواخد السلاحة حضوظة العربية الملابس ديك مثلا مكتوب على 200 جنيه وواخد السلاحة حضوظة هنا فمعنى أن أنت شفت السعر 200 جنيه وخدته حطيته ومشيبه يبقى أنت راضي خلاص يتقوم أنت رايح توقف عن بيكي شير واخد بالك أنت يوم ايه عرصص لك الحاجة ويعود ايه يحسبها ومضرب لك السنو لك الفين جديد. توم انت عامل ايه ها دفع 2000 جنيه ولم بالحاجه في الكاش وايه ومشي مش شرط بقى يمسك لك علبه السمن بعته لك علبه السمن جنيه انا قبلت بعتك هذا القميص ب 100 جنيه وانا قبلت واخد بالك ونقعد بقى يعني غير ثاني يوم قبل ما اخلص زموني الاولاني شرط دي اسمه بيع بالعوض بيع بالتراضي اهم حاجه في الموضوع ايه ها التراضي نص يخالف في الشرع والثالث من رحمة ربنا يا أخوانا إن الأبواب في المعاملات والأبواب في السياسة الشرعية واخد بالك هذه الأبواب ترجع إلى مصالح العباد ما لم تخالف بنص شرعي واضح المسألة دي يعني الأصل في المعاملات إيه؟ الحل ما لم تصاد النص الأصل في العبادات الحرمة والمانعة ودي قواعد ان شاء الله يعني جاز ربنا ييسر كده نحاول نعمل درس بوستر فقيه كده اسمه القواعد الفقهيه فمن القواعد الفقهيه ايه الأصل في العبادات الحرمه الاصل ان العباده توقيفي مفيش واحد ييخترع مثلا واحد يقول لك ايه احنا هنصلي صلاة كذب كيفيه زي صلاه الرغائب بتاعه 27 رجب مثلا واحد يوم مخترع الصلاه دي فالقول له انت جيب لك وصلنا حرام لا مش حرام بس انت جبت دلوقتي شرع لم يشرعه ولا مش في العبادات الحرمه والدليل حديث عائشه ان من عمل من احداث فامر هذا ما ليس نوفى امره ايه رد الاصل في المعاملات ايه بقى الحل اصل المعاملات ايه الحل الا إذا جاء نص شرعي يمنع من هذه الايه من هذه المعامله قال ستة وادفل في ذلك أيضاً لاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة حيث نعتبر نشرة الإصدار إيجاباً وموافقة الجهة الأخرى قبولا وده برضو هليجي في الكلام عن مسألة الأسهم والسندات والشركات دي ايه برضو بالتفصيل خلاصة الكلام أن أول شرط من شروط البيع عند الفقهاء هو الإيجاب والقبول في صغة العقل قلنا علم الصحيح هو اشتراك التراضي وبأي صيغة تم العقد مع تراضي البائع والمشتري فالعقد يا جماعة صحيح حتى لو بدون إيه؟ ألفاظ أو بدون كلام طالما هناك أمارات تدل على التراضي حتى في بيع المعطاة كما ذكرنا فالبيع صحيح ثانيا شروط المعقود عليه وهي السلعة شروط السلعة قال واحد أن تكون العين المباعة مباحة النفعي أن تكون مباحة النفع بلا حاجة وعلى هذا إذا كانت محرمة النفع كآلات اللهم والخمر فلا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة أول شرط في السلعة أن تكون يا جماعة مباحة النفع مباحة إيه؟ النفع هنا أخرى في باع الخمر هذا حرام باع الخنزير حرام بيع الكلب لا يجوز خد بالك لان الكلب لا يجوز الانتفاع به ما فيش منفعه فيه اصلا بلد شيخ من هو بيع كلب الحراسه والصيد هذا الاصل أنه الاصل انه يبذل ولا يشترى اصل لو واحد عنده كلب حراسه ده ولا يحتاج لا ان يعطيه لغيره مش ان يبقى يقول لك الكلب دي ب 10000 جنيه ومش عارفه الكلب دي بكام جنيه و... لا أصلا أن هذه الأشياء تبذل هذه الأشياء تبذل ولا إيه ولذلك ثمن الكلب خبيث ومن جاء يطلب ثمن الكلب فملأه كفه طرابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إذا كانت العين غير مباحة محرمة لذاتها أو لعدم النفع منها فلا جز بيعها ولا شراء لا جز بيعها لإيه ولا شراء قال وكذلك اذا كانت العين لا نفع فيه زي ايه زي الحشرات زي الصراصير واخد بالك حاجه ما لهاش اي نفس في الشقي نفس واضح فواحد مثلا اشترى طبق صراصير يريد الهيصه دي واخد بالك فهذا لا ينتفع به هذا لا ينتفع به يبقى دي اعذابه النفسي ولذلك قال في الزاد أو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة وضرب أمثلة كالبغل والخمار هذا يتفع به هذا يتفع به في الحمل وفي الركوب واستثناوا من الحشرات دود القز عشان بيخرج لانه نافع ده دايما عندنا دوده بس دوده ايه ها نافعه دوده نافعه <تصفيق> طقم الصوت ايه طقم الصوت يبذل ان هو بيؤخذ يعني برضه ايه وأيضا إذا كان النفع لحاجة لا يجوز بيعه هنا ما عن كلب الصيد كلب الصيد قال أن يكون النفع لحاجة فهذا قال وأيضا إذا كان النفع لحاجة لا يجوز بيعه لأن المقصود النفع بلا حاجة يعني كل نفع مطلق نفع مطلق وعلى هذا فكلب الصيد ينتفع به لحاجة الصيد وليس نفعا مطلقا ولذلك لا يجوز بيعه حتى لو كان بيعه لأجل الصيد وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وسيأتي مفصل يعني مسألة الكلام عن بيع الكلب والخلاف فيه وبيع السنور اللي هو الهرة بيع القطة واضح برضو في هنكلم عنه التفصيل بيع عسى بالفحل خذ بالك اللي هو الذي يلقح البهائن خلاص كده ده برضو هيجي برضو الكلام عنه والتفصيل خلاصة الكلام ان من شروط السمعة ان تكون إيه؟ مباحة النفر ان تكون مباحة النفر بلا حاجة اتنين أن يكون مالكا لها أو يقوم مقام المالك أن السلعة بيت يكون صاحب السلعة مالك للسلعة يكون مالك للسلعة أو يقوم مقام المالك للسلعة زي مين؟ التوكيد, التوكيد. الوكيد عمس كده زي, زي الوكيد ماشي يبقى يكون مالك للسلعه قال في زاد المستقنع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه ان يكون البيع من مالك للسلعه مالك او من يقوم مقام الايه المالك اللي بيقوم مقام الملك زي مين زي الوكيل لو انت مثلا اديت لواحد محمول قلت له ايه بع لي هذا المحمول خلاص يبقى اصبح كانه مالك له. يروح يبيعه بالنيابه عني يتصرف فيه كما يريد ممكن تحدد له السعر ممكن تسيبه يتصرف لوكلك تقول له بيع المحمول ده خلاص طب قال له ايه بيعلي هذا المحمول ب 1000 جنيه واذا زدت فيه فهو لك يعني إيه؟ انت وشطرتك. هو عايز كام 1000 انت رايح بعيه ب تعطيله ال1000 وتاخد انت ايه هو قال لك كده خلاص واضح اما اذا لم يقل لك ذلك فانت مؤتمن رحت بعته ب1500 تعمل ايه تدي له ال1500 وهو يراضيك بايه بوكاله ان انت له فهو ايه تاخد ال واضح الكلام يبقى ده الوكيل اسمه ايه الوكيل يا في نفس الكلام في اي حاجة احنا بنادي مثال بحاجة وتقدر انت في اي حاجة؟ قالوا واحد بنتي باحد ارض قالوا بيعني الارض دهية مثلا بسبعين الف جنيه وماذا ده فوالاك طيب ماشي يبقى انت امين يبقى انت بتتصرف كأنك صاحب الارض يبقى انت بتتصرف كأنك صاحب الارض ماشي بعشر ثلاث مثلا مثل. وهو لا يعرف ذلك وما يعرفش إنه بمئة ألف لا يبقى في الحال أنت تبصره لأنك أمين لأنك أمين على هذا القامل واضح فلو قال لك بيعها لي تتصرف بالأمان له كإنه هو اللي بيك فأنت بعته باثناشر بعشرين بمئة ألف تدينه المئة ألف أما إذا أردت أن تأخذها لنفسك فممكن تشتريها أنت قلوا طيب أنا وما أشتريها منك بعشر أما انت بقى روح اعمل 200000 براحتك طب اشياء لو البيع تم والتزمت به واصبح في ذمتك خلاص ده راس يعني انت دلوقتي واحد اشترى من واحد حاجه وإلا أنا أخذ منك الأرض دائية بمئة مثلا تمانية جنيه خذ مني مئة عشرين ألف وهجب لك الباية بساً بعد كن وتم العقل خراصة أصبحت ملكي الثاني طلع بقى من موضوع مالوش داعو هو له الثمانين ألف جنيه الباية إنت بقى ورحت خراصة بقى الأرض ملكك نزل تمانية طلع تمانية أصبحت في حوزاتك كانت الرجل الثاني معت شبهه له داعو طالما نقلت ملكياتها بالشرط من ورقة وكلام لا طالما نقلت ملكي أنت المستحوذ عليها استحواثاً كاملاً والتاني مالوش أي دعوة خلاص السعر طبع السعر نزل عليك إنت أو بيك مش هنقل نفصل يا محمود لو لك سؤال بقى أنت في حاجة خاصة بك أو حاجة في الأمر ماشي أنا بقى دلوقتي القاعدة العامل ولله بقى سأل فأي حاجة دي بقى بيننا وبين بعض لكن أنا بقى دلوقتي القاعدة العامل واضح فيما سألت الوكيل إن الوكيل أمين إلا إذا اعطاك هو رنج معين انت بقى يقول لك انت شرطك لو جبت يا عم نازل من كده حلال عليك هو اللي اذن لك قال لك حلال عليك لكن يجي واحد مثلا يروح يشتري لواحد حاجه على طول مثلا 200 جنيه يشتري وأب رايح كان له حاجه وامره يفرق الراجل اللي اتنعمل خاطر قال له يا عم خلاص احسبات 150 وهو خابط جنيه في جيبه يقول لك, لك اصل عمل لي خاطر ماشي عمل لك خاطر بس انت دلوقتي انت امين الصوق الدين مش إذا كنت عايز لنفسك، دي وكالة بقى، يقولونه والله كذلك إن أحيانا مثلا واحد، بدي الواحد معرفة مثلا، يقولونه والله أنت رايح المنصورة، حتل الحاجة دي وانت جاد هو الاتنين بينهم وانضعض على أن هذه ليست التجارة، هذه خدمة عملها لها خدمة، والخدمة إحسان والإحسان يأثر القلوب بخلاف التجارة، انت لو احسنت إلي غير لما اتجل عليه واضح فانت لابد تفهمني اذا كنت انت هتقول لي اصل انا رايح واخد تاكسي وعاملت وسويته كذا مش اقول والله يا الشيخ انا صرفت 100 جنيه في المشوار ده خد ال 100 واضح لكن مابقاش انا فاكر إن انت عامل لي فيها وانت اصلا بتتاجر عليا من ورا في ولو عرفت ذلك لاتهمتك بالخيانه واساتك بالظلم واضح فالمسائل اللي زي ده كنا لابد ان ايه ولذلك الشرع جاء في مسألة التجارات بالذات لحسم نده النزاع عشان يبقاش في إيه؟ نزاع بعد ذلك كلام واضح هتاجر ولا هتحسن هتاجر يبقى واضح واضح في الأمر هتحسن يبقى برضه تكون واضح في, الإيه؟ في الإحسن نرجع إلى موضوعنا مرة ثانية. يبقى الذي يأذى له في التصرف عن المالك من يا جماعة الوكيل الو... طبعا في ناس تانيين اللي هو الواصي الوصي والولي ونظر الوقف دولة أربعة أقسام اسمهم من يقوم مقام المالك كم واحد عم محمد؟ أربعة قلهم بها كده الوكيل الوصي الولي نظر الوقف ماشي الكلام طبعا في كل ده هيجي له ابواب كل دي لها باب عشان برضه ما نقعدش نفصل الوقت في باب اسمه باب الوصايا في باب اسمه باب الولايه في باب اسمه باب الايه كل ده يجي من التصرف انت تعرف ناظر الوقف ايه ناظر المدرسه لا ناظر الوقف ده حاجه تانية. دول كلهم مأزول لهم في التصرف مقام مين ها الملك كانه هو الايه كانه هو الملك بالظبط لان اذن له شرعا أن يتصرف في هذا الشيء طب إيه الدليل على إني لا يجوز التصرف في ملك الغير؟ قال فلا تصرف في مال غيره لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام صح ابن حزام اكتب عندي خطأ حزام اكتب عندي حزام الحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك ما يجيش واحد كده يشتري وان واحد مثلا ايه, إيه جهاز تلفزيون أو كمبيوتر مثلا أو بتاع يقول له اه والله الجهاز مثلا بكذا يبقى 2000 جنيه ووصل ما ادوش للجهاز بتاعه ولسه راضي يشتري طب ده بياخد منه الفلوس طب انت خدت منه فلوس اشتريت اصلا ازاي لابد تكون السلعه موجوده في ذمتك استحوذ عليه لا تبع ما ليس ايه عندك لا تبع ما ليس إيه. وده برضه هتيجي بالتفصيل ايه لا تبع ما ليس ايه عندك لو وصفوا بدل الاسم وصف في الذمه اسم السلم دي في المزروعات والحاجات دي انت لكن ان واحد مثلا لي ليست في حوزته وليست في ملكه ويرجع ويروح يشتريها لا عايز انت تتفق معاه ككلام بس بدون بدون الزام ماشي. والله انا اجيب لك كمبيوتر كمبيوتر ده بكذا انا اجيب لك مثلا سياره سارود بكذا هجيب لك محمول محمول ده بكذا وكذا وكذا وانت اتفق معاه اقول له هنجيب لك المحمول ان شاء الله تعالى وفض بالله عليه خلاص وما تاخدش بقى تنزوش في حاجه ولا يعم الشيخ ممكن اجي يقول لي مش شارب خلاص ما هو مش ملزم مش ملزم ان هو ان انت تبيع له غصب عنك واضح الكلام هتقول لي طب ما انا كده خسرت احنا طب مش انت تاجر او التاجر لابد يكسب على طول لا التاجر بيكسب واخسر وانت ممكن تكون ذكي انت بتشتري مع ناس مثلا محل ثاني بتتعامل معاه قول له والله اعمل هاخد الحاجه دي خلاص اللي اشتريتها منه بكذا واضح سواء اديته بقى عربون او ما اديتوش عربون تقول له والله لو ما مشيتش ممكن واضح؟ لكن أنت تأخذ منه مثلا ألف جنيه وتروح تكمل أنت عليها وتروح تشتريك واخد بالك وترجع تكسب منه طيب أنت باك أصلا كسبان من الهوى دي حاجة لا تملك أنت حاجة لا تملك أنت كذلك أيضا يوم باعت واحد يشتري يوم هو رايح مثلا محل واحد يسنوه في عايز تلاجة يقول له عام خلاص أنا أجيب لك التلاجة بكم يا عام التلاجة دي بخم... بأربعة... بخمس تلاف جنيه خلاص الدهله مثلا أسطل خمس جنيه مثلا وهو يروح يشتريها من المحل ال 3000 فيقوم رايح للايه للمحل التاني بتاع الكهرباء مثلا فلان ولا عيل يقول له يا عم كذا كذا بكام يقول له مثلا الثلاثه اتفضل 3000 وابعث لك واحد بترشكله يشيل يوم الراجل التاني رايح يقول له يا عند فلان الفلاني حمل لك الثلاجه هذا حرام ولا حلال هذا حرام لا يجوز ليه؟ أولاً حكتين أن أنت أبرمت البيع الأولاني دي مع الشخص ده أولاً يروح يشيري التلاجة من غير ما تستحوز على, الايه؟ على التلاجة ما جيبش سلعة أثنين أن أنت حتى لو شترتها وكانت في حوزتك لابد أن تنقلها من عند البائع الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السنعة حتى يحوذ التجار إليه رحاله واخد بالك أنت فعلا التلاجة بقت في حوزيتك اتصلت على بتاجة قلت له يا عم أنا حجست تلاجة لونها كذا مضل كذا بكام قال لك بتلات تلاف خلاص وانت بينك وبين بعض حساب أنه خلاص بقت لك تلاجة لك بتلات تلاف جنيه تعمل إيه تبعت تروسكك تشيل انت التلاجة الطلع. مش شرط تطلعت جبه عندك لا ممكن تبعت واحد مندوب معي يطلعها بره المحل ويسلمها له بره ليس مش مشكلة عاد واخد بالك. لا يروح معي مقلها من عندي التاج مش يباعها عندي مش وقاعدين في المحل يقوم دفع له ويديد فعال والتالي يكمل له الألفين جنيه واخد بالك وقال له خلاص يعمل تعليق بقى خمس ثلاث لعليك ألفين جنيه كمان لسه لا يروح يا الضالي نفعش واضح مساله التكميل بيسموها التخطيط يقول لك جايب واحد ايه يغطي التغطيه دي حرام ادي لا تجوز لان بيعملها طيب قال المقصود بمن يقوم مقام المالك مين بقى واحد الولي مش احنا قلنا الولي الولي ده بيكون على المجنون وعلى الصغير بس على المجنون وعلى الايه الصغير يكون على الايتام الوصي بيكون على ايه الوكيل الوكيل اللي احنا قلنا لنا يقوم مقوم المالك النظر على مال الوقف النظر على مال الوقف يعني مثلا ايه واحد عام المسجد وبنبا جنب المسجد عمارة وقال أوقفت العمارة على المسجد يعني ايه يعني العمارة ضيء ما تتباعش لأن كلمة الوقف هو ايه حبس الأصل وتسبيل المنفع حبس الأصل يعنيه المبنى ما يتباعش لكن اللي يطلع منه كله يروح فين يروح للجاب دي بيسم وقت المسجد وطبعا من محاسن الإسلام التي ليست موجودة في أي دين ولا في أي نصاب على وجه الأرض الأوقات اللي المسلمين ضيعوا واللي الظلم نهبوه للأسف الشديد مصر دي بالأوقاف اللي فيها تغني بلاد حواليها لكن للأسف من أول جمال عبد الناصر والتنازل أكلوا هذه الأموال كلها للأسف الشديد هو أول من ضمر أوقاف المسلمين للأسف فالأوقاف ولذلك ما كانت شخصة اسمها فؤرة في بلاد المسلمين ولا في بصر بالذات ليه الفيركه ليه الاوقاف دي عليه كان طلبه العلم يفدون إلى الأظهر من كل حدب وصوب كان حد الاول كان الاول التعليم في المصر كان تعليم كان فخر التعليم في العالم كله وبالذات في مصر الازهر طلبه الازهر دول كانت أغلى من الذهب لماذا؟ كان الطلب يروح ينفق علينا فقط كاملة كان أي أب يتمنى يتمنى يدخل ولده الأصغر يتمنى يدخل ولده الأصغر واخد بالك وما نبل في مصر إلا الأزاهر وما أخرج لإنجليز من مصر إلا الأزاهر صحاً والصح ولذلك كان أي رئيس أو أي حد لابد أن يطلب ود الأصغر أول لابد لما كان عبد النصر كان يحب يجيش الناس يروح يخطب في الأزر كان زيان الكلام ده كانت أوقاف الأزر تنفق على طلبة العلم لكن كل الكلام ده للأسف راح للأسف يبقى دي النظر على الوقف بقى أن واحد بيعمل بيت وقف ويقول لك فلاني الفلاني دوة المسؤول عن البيت يبقى هو دي المسؤول عن لم الإجارات واخد بلد وجمع الأموال ويقوم صرفها فين بقى المسجد بقى محتاج صيانة محتاج كذا يبدأ نظر الوقت لإيه كأنه هو الملك بالضبط يبدأ يصرف بقى على صيامة المسجد على إنشاءات المسجد على أي حاجة في المسجد طرم أنه هو موقف للمسجد وده هيجينا برضو بالتفصيل بإذن الله ثلاثة من شروط صحة البيع أن يكون أو, أو تكون الله السلع يعني أن يكون مقدورا على تسليمه أن يكون مقدوراً عليه تسليمه لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع إيه؟ الغرر الغرر اللي هو الشيء الهلالي اللي مش معروف الشيء الذي إيه لا يعرف ضربوا لذلك مثال بإيه يا جماعة كبيع الجمل الشارد أو السيارة المفقودة بيع الجمل الشارد يعني واحد جملو طفش فاهم جه الواحد قال له بعته كجمل ب 10000 جنيه طب انت عارف تجيبه اصلا عشان تبيعوا لي واخد اسمه بيع الجمل الايه او عربيه مسروقه قال له انا عربيتي اتسرقت وبعتها لك ب 30000 لما الاقيها اعطيك طب لو ممكن ما تلاقيهاش فدي اسمه بيع في الهوا يعني اتفضل ماشي اذن من شروط البيع يكون مقدورا على تسليمه يعني المالك يقدر يسلم الايه ها يبقى المالك مستحوذ على السلعه بحيث انه اذا طلب منه ان يسلمها ايه سلمه. ولذلك نهى الشرع عن بيع ما الايه تملك لانك انت لو تبيع ما مش ملك الاصل ازاي هبيع ملك غيرك واضح ايه واضح ماشي وصفوا شيء وأجرى البيع شيء آخر خلاص ماشي لما يجب أدوه الحشين ولما أسفل العربية السؤال خبل مؤدم دي غير ملزم كلام قال لك قال لك أنا مش, مش باني أنت جبتان مش باني ماشي لكن أنت الوقت أخصت العربية البناء على إيه على الوصف الوصف وصفه هو شافه وريسته بتضحك عليه ماشي بس انت لم تستحوذ عليها انت مش ملكها انت بتتكلم في عربيه واحد قال لك يبقى ايه العربيه دي شكل بيع عليها طب دفع هيدفع عربون لما تستحوذ انت, تستحوذ انت عليها لكن حته الوصف لابد ان يكون برؤيه واضح لكن به حاجة مجهولة مش موجودة من فعش ولذلك الشرط ده يجي شرط بعض الوقت أن تكون معلومة برؤية او بوصف لا يقبل هذا الوصف التغيير أه عايز عرباء صفاتها كازب ونوعها كازب ولونها كازب وكازب طيب العرباء له جايز يشوف الكون فاعية جايز يكون العرباء دا. أنت أصلا ما يجب لك أخذ عملياتك ده حاليا يمكننا عمرين طبيب ممكن للوصف <تصفيق> إذا كان وصف اذا كان وصف الوصف هذا يمنع التنازع زي بيع السلم لابد كده وصف كامل دقيق مذكور اللون مذكور النوع واضح الكلام فاذا تم الوصف الكامل الذي يحسم النزاع لا باس ابدا مفيش مشكله فيه واضح بس انت ان تكون لمالك الحاجة الحاجه دي برضه واضح الكلام او مقدورا على تسليمه لم يقول لي ايه سلم عشان ميبقاش كلام كلام مجهول هو كده هو كده احنا قلنا قال كبيع الجمل الشارد مش موجود السيره المفقوده مش موجود كبيع السمك في الماء دي المثل اللي بيمثل يقول لك بيقول له واحد عنده مثلا بركه سمك يقول له ايه هديك السمك اللي هنا دوت ب 10000 احنا سمعنا مننا دي دي هننزل اصطادوا لكن واحد ببيع قراميط القراميط في طشط والطيشة الماء واضحة فيه خالص فانشافك أربع خمس أربعة بيجرام واضح دي, دي شيء قليل واضح دي شيء موصوف دقيقة لأن كلمة الساك في الماء المقصود بالساك في الماء عمد الفقائي القدامى اللي يكون إيه؟ بحر نهر قاناة كبيرة واضح لكن عشان ما يجيش واحد مثلا يقول لك أن النازل بديل السمكين ده حرام لأنهم بديل الساك في الماء لا السمكين في الماء بس الماء قليل والسمك ظاهر الناقل وسق وبعدين عشان ما يموتش واضح المزراعه اه برضو نفس الكلام يكون الحاجه قدامه واضحه يعرف ان دي كام كيلو بالنظر كده عارف كام كيلو لكن حاجه ما يعرفش دي ايه واخد بالك كذلك ايضا حبل الحمل واخد بالك ما يجيش يقول لك يقول له ايه انا هبيع اللي في بطن الناقه ديت في الولاده الثانيه الولاده الثانيه انت عشت الولاده الاولى لما تجيب الولاده الثانيه والفس حبل الحمل والطير في الهواء واخد بالك يقول له اللي بعت لك الكام طير اللي طايرين في أنا لا انا ودي كله يكون فيه قدره على على تسليم على تسليم السلعه وعلى قال, في قال في الزاد يكون مقدورا اكتب وان يكون مقدورا على تسليمه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصف بيع قابق العبد القابق يعني العبد اللي هو لها heatherbore العبد القابق اللي هو la ولا شارك اللي هو الجمل الشارك ولا الطير في الهواء ولا الطير في الايه في الهواء طب ليش شرع لها عن بيع ما لا يمكن تسليمه لان في غرض لان في ايه غرض في ممكن تضحك عن الناس الأمر الثالث أن العجز عن تسليم الشيء ينقص قدره وثمنه صح أو ليس صح حاجة مفهودة مش عارف يجيبها مش عارف يجيبه فبلا شك هتكون مبخوصة به الثمن ممكن المشترأة ممكن يقولك طب يا عم وانها عرف انا جيب وهروح انا جيب ما انت ممكن تجيبه ممكن ما تجيبوش فإذا جئت به فأنت غانب وإذا لم تأتي به فأنت إيه غارب فيبقى هنا يبقى في نزاع هيبقى في شقاق واه وض... الشرع بيعمل بيحسم النزاع بيحسم الايه ها بيحسم يكون معلوما ان يكون السلعه دي ايه معلومه ايه بقى برؤيه, برؤية أو صفة عند البائع والمشتري طبعاً برؤية هنا في بعض ما قالك ان دي يعني اه اه اه تعبير بلفظ مخصوص ممكن احنا نقول برؤية في حاجة بتكشاف في حاجة بتتسمع يعني انت بتشري سماعات السماعات انت شايف هزي الفلت لكن انت اقام بحاجة ايه يبقى هنا ما نقولش برؤية تقول ايه بسماع في حاجة تتشاف بالشم خلاص كده؟ زي الروائح زي الطيف انت الوقت شيرت إزازت الرياحة جميلة جداً عجبات لكن راحيتها ممكن ايه؟ ها ما تعجبكاش فتبقى برضو بالشم يبقى لذلك قال لك هنا بلؤية نكتب دفوقها أو سماع لما يسمع أو شم لما يشمه واخد بالك. حتى بعده قال لك أو زوق لما يزاق أو زوق لما يعني انت مثلا تشترك فيه وبلح خلاص فممكن انت من حقك تدوه ايه بقمع وجهز البلح ده حمضان هو شكله مرسوس عامل هارم كده وهو اصلا مضروح واضح فانت بتشوفه كده عشان تشوفه حامض ولا مش حامض مش يجي تاني يقولك مش من حقك يا أستاذ انا حط له كلفة طب ماشي يا عمان انت جهز ما انت جهزت الحاجة عليه يستحط له الكيلو حمضان كله من المضروح اخد بالك انت الا في بعض الاشياء المتسامح فيها زي مثلا العرف يقول لك في البطيخ ان البطيخ يؤخذ هكذا مش بقى كل واحد يجي يشتري يقول له ايه على المقصر يبقى يقعد جنب العربية مش هيرون فدي حاجه متسامح فيها واضح الكلام بعرفا جائز ان واحد يشتري بطخه تطلع انت وحظك بقى تطلع قرعه تطلع حمره على البركه بقى انت وحظك واضح يا المكسر دي مش شرط ليس لان في ايه زي البسله البسله نفس الكلام واضح البسله نفس الكلام البسله ممكن تاخد 2 كيلو بسله او 3 يطلعوا ايه ها فاضيين ضاربين من جوه كله يعني في <تصفيق> بعض الحاجات اللي que لو حاجة متبرشمة في حاجة اللي بيسموها متبرشمة خجر العرف اللي عشان يفكي البرشام دي مثلا هتفسدها أو هتفسدها على غير لا في الحاجة دي اكتفي بالإيه بالرؤية طالما أنه يعرف السلع هو جاي بيشتري منك الحاجة دهيت وخلاص اقتنع به خلاص لكن أنا أقصد إذا كيت حاجة لابد من شمها حتى يتم البيع فإن هذا لا يتعارض مع أن البائع يجوز له أن يشم رائحة هذا الشيء ممكن يبقى عندكم مية ويطلع واحدة في مثلا بالضبط وهم بيظبطوا الامور بحيث يحسم الايه؟ ان يقول له عمي مش الشاي دي اللي انا عايزها مش الشاي دي اللي انا عايزها واخد مش دي اللي الريحه اللي انت ضحكت علي انت كاتب عليها كده هو مش هي خلاص كده فعشان تحسم في النزاع خده يعني ده جميل خلاص توكل الله واضح بس احسبت ماده قال ان يكون معلوما برؤيه او صفه عند البائع والمشتري توقف جنبها بس قال في الزاد او ان يكون معلوما برؤيه او صفه فان اشترى ما لم يره ماش فان اشترى ما لم يره الاخوه يكتبوا اشترى, اشترى ما لم يره او جهله او وصف وصفا لا يكفي سلماً لا يكفي في باب السلم لأن باب السلم في أوصات معينة هنذكركم لم يصح البايع يبقى هنا البايع في غرر يبقى يرجع في السلعة يرجع بالسلعة على البايع كذلك من شروط البيع قال شروط المتعاقدينين شروط يا جماعة المتعاقدين يبقى خلص هناك كلام عن السلعة أنها تكون مباحة نفعا مباحة النفع بلا حاجة وخبالك أن يكون مالكا لها أو يكون مقام المالك أن يكون مقدورا على تسليمه أن يكون معلوما برؤية طيب المتعقدين, المتعقدين بيقول لك إيه؟ قال في الزاد وأن يكون العاقد جائز التصرف أن يكون العاقد يا جماعة جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وستيب بغير إذن وليه لا يصح تصرف صبي وسفيد بغير إذن إيه؟ ولي قال لك هنا بأحد أن يكون أهلا للتعاقب بأن يكون كلا منهما جائز التصرف والجائز التصرف بأي من جمع أربع ألصاب واحد أن يكون حرا طب ضد الحر من؟ العبد فالعبد لا يصح بأيه لأن هو وملك سيد فعلا لأن العبد وما يملك ملك المين لسيده فزي هو هيبيه عصر زي هو هيبيه اتنين أن يكون بالغا خرج مين الصبي الغير بالغ فلا يصح بيع الصبي ولا شراء إلا بعد البلوغ أو أن يأذن له الوئي في ذلك وضحك زي إيه مثلاً عائل صغير وقف في دكان واحد مقافه في دكان والولد دي ولد نبيه فاهم عارف دي بكذا ودي بكذا حدث يتحك عليه مميز ويعرف ياخد ود ويعرف لو واحد فصل معي يعرف يغلبه خلاص فإنت سبته في المحل يبيع لك الحاجة فجيه واحد اشترل حاجة دي ابن بكام قال له دي 20 جنيه خد 20 جنيه وهدب حاجة دي خلاص صحيح. ليه لان انت الاجنت له انت انت, انت له ان هو في هذا الايه واضح الكلام لكن ما يجيش مثلا عيل بيلعب في الشارع ابوه ميت مثلا وام المسؤوله عنه ام الوصي عليه مثلا او عم الوصي عليه يوم الولد واحد صاحبه ضحك عليه او أبو واحد صاحبه ضحك عليه يقول له تعالى يا حبيبي انت عملت ان عندكم الشقه مكتوب للشقه دي ملك ليا والمحامي يقول للولد لا يبل الورقه وشها مايطش ليه لان ده لا يصح بيعه لا يصح ايه بيعه. بيعه يعني مش جاز التصرف اصلا والا أي حاجة أصبحت ممكن عيل صغير مش عيل صغير ده ممكن الوقت يعيل في اعدادي بمحمول مضروب وخق محمول للبيع للبيت بتاعه ماشي من محاسن الشرع كان ان الصغير غير جائز الايه إذا الا له الولي ايه في ذلك الولد جاء فبيأجر الشقة أمه ولد في إعدادي كلا وفاهم فبتقول له لما يجي اللي, اللي هيأجر الشقة خش فراجه على الشقة مع معنا لل... يقول له هيأجرها كذا وبدأ وليه أزن له بهذا التصرف ويملك هذا التصرف لرفي باو قال لك ان العبد اصلا ليس لا يملك ذلك فالاصلا لا يبيع اصلا شيء لانه هو هيبيع هو حاجه ملك لسيده واضح الحاجه دي ملك اصلا للسيد فاذا السيد عايز يبيعه خلاص يعتقه يعتقه هو في هذا الامر لو باع مثلا ما اللي بتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من باع عبدا له مال فماله للباء الا أن يشترط الايه المتقل والمشتري يشتري الزهر سيده شغل إذا بعتهم شيء يعني لا بعته يجيب شيء آخر ما سقيت الله راح يشتري حاجة دي وإن هو يبيح حاجة دي شيء آخر. الشرط الثالث أن يكون عاقلة وليسا في عبيد إيه؟ على الأبلات لقيت موجود في كتب الفقهاء وفيش عبيد لإني المسلمين الوقت اللي بيقوا عبيد عند غيرهم للأسف لزلة الإسلام بذله ذله اهل الاسلام اقصد إسلام لا يذل لذله اهل الإسلام ببعدهم عن الإسلام ان يكون عاقله يبقى شرط برضه العاقل في ما يعني يكون ايه عاقلة يعني. فطبعا ان ضد العاقل مجنون فالمجنون لا لا ليس من اهل التصرف كذلك ادخلوا في ذلك الخرف والخالف بيكون إذا واحد لا يحسن التصرف رجل وصل إلى سن الخالف وأصبح سفيه لا يستطيع أن يتص... يسيطر على ملكه ممكن كلا واحد يضحك عليه ويبيعه أي حاجة وذلك هي إبام اسمه الحجر في المفاق وأن يكون رشيدا يحسن التصرف المال بحيث لا ينفق المال في شيء محرم أو لا فائدة منه وقد قال تعالى عن اليتامة وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنشتم منه الرجدا فدفعوا إليهم أموالا آخر حاجة نختم بها معرفة السمن والمسمى ان تكون السلعه معروفة ويكون الثمن بتاع السلعه ايه معروف ما يكونش فيه جهاله حتى لا يحصل الغرر وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأن فيه نزاع ويحصل فيه النزاع والخلاف والشقاق فلو صح ايه يشترط ان يكون التراضي بينهما عن طراض او دي مش زي يكون التراضي بينهما عن طراض كل منهما فلو صح البيع من مكره بلا حق المكره بلا حق ان واحد اجبر على بيع شيء بس متحقق شروط الاكرام ان هو يناله اذى محقق ويقول المهدد له أو المكره له يستطيع يستطيع انفاز هذا التهديد يعني حطه على دماغه كده مثلا المسدس وقال له لو ما مضيتش على العقد دهوت ده هنفرغ خدمات المسدس ده وعارف ان هو قادر ان هو يعمل كده وان دي واحد سفيقه وواحد هذا البيع فاسد لا يصح لا يصح هذا البيع يفسد يفسد اما اذا كان مكره بحق زي القاضي يكره واحد مثلا عليه ديون واخد ولا يستطيع اداء هذه الديون او لا يريد اداء هذه الديون فيجبره على بيع الشيء وذلك لك وذلك لانه لا يقرا احد ببيع ماله واما المكره بحق كالمحجور عليه بالفلس إذا أبى أن يبيع فإنه يجبر على البيع من أجل حق الغرماء يابد يسدد, يسدد إلا عليه. آخر حاجة عشان ما نقولش عشان يشير قال معرفة الثمن والمثمن يعني أن نسك على طول بسرعة فلا يصح البيع مع الجال فلو قال بعني هذا الثوب بما في هذا الكيس يعني اما طلع المحفظه بتاعته كده وقال له ان ايه هشتري منك كده بالايه اللي في المحفظه أو او بالفلوس اللي في ايديا دي في الحياه ديت بايه لا صح ليه ليه ما ايه شرط يبقى في الحاله دي في جهاله ليه لان ما يعرفش ايه اللي ممكن يفيدك شويه تراب ممكن اللي في المحفظه دي شويه ورق واخد او مثلا شويه ورق اللي بيدوه للعيال الصغار اللي قاعد قدام المدارس ده الايام دي عشان مضطه الدولارات بتاعه فمطلعين لعبه كده جريده كده العيال بيشتروا بيها فلوس ايه ورق كده والعيال يروحوا يدفعوا 2 جنيه بتاعوا يجيبوا يلعبوا بالدولارات كان خلاص بقى بيته. زي ما طلع كده ايه اللعبه اللي السجاير والقرف اللي كانوا طلعوه دي فبيضربوا دي حلطه من هذا الامر كذلك العكس لو قال بعتك ما في هذا الكيس ب10 جنيهات خد بالك هو الحاجه اللي في الكيس ده انت متعرفش ايه انت متعرفش ايه اللي فيها ما تعرفش ففي الحاله دي برضه دي فيها ايه فيها جهل بقلاصة الكلام في شروط العقل هذا أول حاجة ستحرها بالبيع إلى شروط المتعاقدين الشروط في صيغة العقل الشروط في السلعة او الشيء الذي يبقى إن شاء الله الدرس الجاي هنبدأ في البيوع التي حرمها الإسلام نص الله تعالى أن يفعل لكم بما كلنا وبما سمعنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته